ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م أمر أتى ا للعلوم ه فلا ت ت س ج ه سبحانه وتعالى ع ا يشركون ي ن ز ل ا ل م ل ا ئ ك ة بالروح م ن من أمره على ي ش ا ه ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ب ا ل ح ق ت ع ا ل عما ي ش ر ك و ن خلق ل ا ن ى م ن نطفة فإذا ه و خصيم مبين و ا ل أ ن ا م خ ل ق ا لكم ف ي ه للعلوم ن ا ل ا س ل ك م ف ي ه اسماء جمال حين تريحون وحين ت ر ح و و ن ت ل أ ق ك ن الله الحسنى إلا بشق الأنفس بشق إن ر ك م ل ر و ف رحيم و ا ل خ ي ل و ا ل ب غ ا ل و ا ل ح م ي ر ل ت ر ك ب و وزينه ه ا ي خ ل ق ما لا ت ع ل م و ن وعلى الاسلاميه ل ه قصد ل ب ي ولو شاء لهداكم أ ج م ع ي ن هو الذي أ ن ز ل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيبون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل و ا ل أ ع ن ا ب ومن كل الثمرات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 ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه عليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم, ولعلكم تشكرون و أ ل ق ى في ا ل أ ر ض رواسي أ ن تميد بكم و أ ن ه ا ر ا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أ ف م ن يخلقك من لا ي خ ل ق أ ف ل ا تذكرون و إ ن تعدوا نعمه الله لا تحصوها إن ا ل ل ه ا ل ن ا ب ر ح ي م و ا ل ل ه ي ع ل م م ا تسرون م ا ت ع ل ن و ن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 ليحملوا أ و ز ا ر ه م كامله يوم ا ل ق ي ا م ة ومن أ و ز ا ر الذين يضلونهم بغير علم أ ل ا ساء ما يزرون قد ن ك ر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف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 الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم إ ن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين, الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي ا ن ف س ه م فالقوا السلم ما كنا ما ك ن ا ن ع م ل من إن سوء بلى ل ل ا ه عليم بما ك ن ت م ت ع م ل و ن فادخلوا أبواب ج ه ن م خ ا ل د ي ن ف ي ه ا ذ ا ب م س م ث و ن ا م ت ك ب ر ي ن قيل للذين اتقوا ماذا أ ن ز ل ربكم قالوا خيرا للذين أ ح س ن و ا في هذه الدنيا حسنه ولدار ا ل آ خ ر ة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون ي ق و ل و ن س ل ا م ع ل ي ك م د خ ه ا ل ج ن ة ب م ا كنتم ت ع م ل و ن ه ل ينظرون إ ل ا أن أ ت ت ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة أو يأتي أمر ربك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 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا م عبدنا من دونه من شيء نحن ولا, ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك ف ع ل الذين من قبلهم فهل على الرسل إ ل ا ا ل ب ل ا ء المبين ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن ع ب د ا ل ل ه واجتنبوا ل ط ا غ و ت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله <تصفيق> ف س ي ر و ا في ا ل أ ر ض ف ا ن ظ ر و ا كيف كان ا ع ق ب ة ا ل م ك ذ ب ي ن إن ت ح للعلوم الاسلاميه يهدى ن ق س م و الله ب ا جهد الاعلى ن م ي ب ث ا ل ه من يموت ب ا ع ل ي ه ح ق الاول و ك أكثر ن ل لا ل ن ا س ي ع م ن ي ي الذي يختلفون فيه وليعلم الذين ب ن أنهم كانوا لهم كفروا إ ن م ا ق و ل ن أردناه ا إذا ق و ل ع ه كن فيكون النابلسي ذ ي ه ج ر للعلوم د ما ظ ل ن ن ب و ه في ا ل د ن ي ا ح س ل ا ل لو ل آ خ ر أكبر ة كانوا ي ع م و ن الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أ ر س ل ن ا من قبلك إ ل ا رجالا يوحى إ ل ي ه م ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون بالبينات و ا ل ز ب و ر و أ ن ز ل ن ا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ولعلهم يتفكرون افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين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 ولله يسجد ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض من د ا ب ة وهم لا يستكثرون وما هم دابة ا ل من ل ا ما السماوات ولله يسجد ما في, السماوات وما في الأرض د ا ب ة و ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل م ل ا ك و ه م لا ي س ت ك ب ر و ن ي خ ا ف و ن ر ب ه فوقهم م من و ي للعلوم ن ا يؤمرون و ق ا ل ا ل ل ه ل ا تتخذوا إ ل م ي ه إ ن م ا هو إ ل ه واحد فاياي فارهبون وله ما في السماوات و ا ل أ ر ض وله الدين واصبا افغير الله تتقون وما بكم من نعمه فمن الله وما بكم من ن ع م ة فمن الله ثم إ ذ ا مسكم الضر ف إ ل ي ه ت ج ا ر و ن ثم إ ذ ا كشف الضر عنكم إ ذ ا فريق منكم بربهم يشركون يكفر و بما آ ت ي ن ا ه م فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون ن ص ي ب ا مما ا ر ز ق ن ه م تالله يلتسالون عن ما كنتم تفترون ويجعلون ل ل ه ا ل ب ن ا ت سبحانه ولهم م ا ي ش ت ه و و إ ذ ا بشر أ ح د ه م ب ا ل أ ن ث ى ظل وجهه مسودا وهو ك ظ ي م يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أ ي م س ك ه على هون ام يدسه في التراب أ ل ا ساهل مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو ياخذ ؤ الله الناس بظلمهم ما ترك علينا من دابه ولكن يؤخرهم إ ل ى اجل مسمى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 الله لقد أرسلنا لقد إلى أمم من ق ب ل ك ف ز ي ن لهم الشيطان أعمالهم فهو و ل ي ه م اليوم و ل ه م عذاب أليم وما أ ن ز ل ن ا عليك الكتاب إ ل ا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إ ن في ذلك ل آ ي ه لقوم يعقلون و أ و ح ى ربك إ ل ى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما, ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي, فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف أ ل و ا ن ه فيه فيه شفاء للناس إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في لآيات ذلك لقوم والله خلق لكم ثم و موسوعه ن النابلسي ل م للعلوم ا ي ع م ب د ع ا إ ل ا ل ل ه ع ل ي م ق د ي ه ا ل ل ه ف ض ل بعضكم ع ل ى بعض في ا ل ر ز ق فما ا ل ذ ي ن ه غير ربحيه م ا م ل ك ت أ ي م ا ن ه م فهم في س و ا ء ذ ا ب ن ع م ة ا ل ل ه ي ج ح د و ن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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه انا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل ي س ت و و الحمد لله الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون ضرب الله مثل الرجلين أ ح د ه م ا أ ب ك م لا, لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما, أينما يوجه ه لا ي أ ت ي بخير هل يستوي هو ومن ي أ م ر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 شيئا وجعل لكم السمع و ا ل أ ب ص ا ر و ا ل أ ف ئ د ة و ا ل أ ف ئ د ة لعلكم تشكرون أ ل م يروا إ ل ى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إ ل ا الله إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام أ ع م لكم م بيوتا وجعل لكم من جلود ل ا أ بيوتا تستخفونها يوم ض ع ن ك م ويوم إ ق ا م ت ك م ومن أ ص و ا ف ه ا و أ و ب ا ر ه ا و أ ش ع ا ر ه ا أ ث ا ث ا ومتاعا إ ل ى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أ ك ن ا ن ا وجعل وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم ب أ س ك م كذلك يتم د ع م ت ه عليكم لعلكم تسلمون ف إ ن تولوا ف إ ن م ا عليك البلاغ المبين يعرفون ن ع م ة الله ثم ينكرونها و أ ك ث ر ه م الكافرون ويوم نبعث من كل أ م ة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون و إ ذ ا ر أ ى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون و إ ذ ا ر أ ى الذين ش ر ك و ا شركاءهم قالوا قالوا ربنا هؤلاء بركاؤنا موسوعه النابلسي ك ق و للعلوم ا الاسلاميه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 وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابه ب ي ا ن ا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى, وبشرى للمسلمين العدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي وينهى ت ا للقرباء ء ع ن ا ل ف ح ش ا ا ء و ل م ن ك ر و ا ل ب غ ي ي ع ظ ك م ل ع ل ك ك م ت ذ ر و ن و و أ ف و ا بعهد ا ل ل ه إ ذ ا ع ا ه د ت م و ل ا ت ن ق ض و الله ا أ الحسنى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه أ ن ك ا ث ا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربى من امه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 و ت د و ق و ا السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم إ ن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد و م ا ا عند ل ل ل ه باق و ي ج ز ي ن الذين صبروا أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن فلنحيينه ح ي ا ة ط ي ب ة ولنجزينهم ولنجزينهم أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون ل القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى و آمنوا و ن من إنه فإذا فاستعذ قرأت ربهم ت ي ك انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا آ ي ه مكان آ ي ه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون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 ان ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي يظلمون وتوفى وهم وضرب ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا تجادل نفسها لا الله كل كل نفس عن نفس ق ر ي ه كانت آ م ن ة مطمئنه ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت ب أ ن ع م الله ف ق فاذاقها ف ذ ا ق ه ا الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول فكذبوا فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما, فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وماء وما أ غ ل لغير الله به فمن ا ض ر غير باغ ولا عاد ف إ ن الله غفور رحيم ولا تقولوا لم ا ت ص ب أ ل س ن ت ك م الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إ ن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون م ت ا ع قليل و ل أليم ه م عذاب و ع ل ى ا ل ذ ي ن ا حرمنا ما قصصنا ع ل ي ك من قبل و م ا ظ ل م ن ا ه م و ل ك ك ن ا ن ن و ا أ ف س ه م ي ظ ل م و ن ف ص ا ب ه م س ي ء و ل ك ن ك الحسنى ن موسوعه النابلسي ثم ن ل ع ل و م الاسلاميه و ر ل إن ب ثم ثم ر كان موسوعه ا ل ل ه ح ن ي ا و ل م ي ك ن من ا للعلوم م ش شاكرا ر ك ي ن ن الاسلاميه ت اسماء ا ل د ن ي ا ح س ن ة وانه في ا ل آ خ ر ه لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين إ ن م ا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه و إ ن ربك ليحكم بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إ ل ى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة والموعظه ا ل ح س ن ة وجادلهم ب ا ش ر ي ه ي ا ل ه ن ى شركه ب و دعويه ل م بمن ضل غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي لهو ن